うん。 بل أ ح ي ا ء ن 「よし そうそう。 ا ل س و ع و النابلسي ل ل ع ل و ن خبير ل ق د س م ي ه one Gracias. <tose> Oh, no, n a ¡Gracias! 「こころのこえ」 あ<音楽> ل ض ي ل م ن إن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب